بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم 111. في الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من 119. ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 111. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون 112. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 113. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى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 119. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 110. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون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 وَأَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَاتٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين 125. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن فِي ذَلِكَ لا آيات لقوم وَمِنْ ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ما أنف يحيي به الأرض بعد موتها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 129. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 120. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم 121. فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا 119. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 110. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين 112. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء كل حزب بما لديهم فرحون وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آتَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَفْتَرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ 119. فتمتعوا فسوف تعلمون 110. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون 111. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها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 119. فآت ذا القربى حقه والمسكين ذَلِكَ السبيل 110. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون 111. وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو 119. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون 110. الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم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 111. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين 112. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره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 وَإِنْ وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين 113. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قديد وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَنُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي 111. إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون 112. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يَخْلُقُ يخلق ما يشاء وهو العليم القدير 118. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون 119. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث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 ولَئِنْ جَئْتَهُ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَ الَّذِينَ كَفَوُوْنَ إِنَّ أَنْتُمْ إلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ